أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقداد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب وسارب بالنهاط له معقبات من بين يديه ومن خلفه. ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بآفوسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلما ردله وما لهم You. Mm -hmm.